او <تصفيق> السوكت ايه أو دي هتقلم في في وفي بسنون يعني الاثنين على ولكن يمكن في اكتر ايه بسنون زي ما انتوا عارفين الاداه زمان اللي في عندي فرقه برضه بصوره بالنسبه للانيمال ان الكاتالو بنظهره عندي ليه هورس لو في عندي السيرفاير برضه جزء اللي بيكون واصل جوه ناحيه اللي هو الدوملر بارت من كده طبعا ده اول قوي اوي في ضهرش انمي يعني ضهر جنينه هورس اه ضهر سلفايكر وفيه سراسك وفيه ادونالد لكن بالنسبه للشرط دي بالانمي زي الدب والجاه مش هقدر اقول قوي ان فيه تلات امثال وصولك تمام? ان جزء السراسك على في الباطل فرول ان فيه سلفايكر وجزء اللي هو على السراسك قلت ومعاه ادونالدباطل مقدرش اوسعه فهورس راسك وهي سرايكر وسراسك لذلك لما نيجي نتكلم عن الفول الماضي واماسة الحيوانية يضغل مبيلة بـ بـ ..؟ بتبقى مورما وأكستنتن تبقى مورما وأكستنتن لك حاجة سريعة سريعة بالنسبة ليs.. شاكلم بـ بالنسبة ليسيتون للسwertين عمل وكاتل ان الستشمات رائعة ممب hineون … فاوائل لك واقع مرة كده هيا ما بالنسبة الكاتل ان احنا في حاجه طبيعه في الكازل ان هو بياكل اي حاجه بطل لكن مثلا لوورس اللي هي بس السيكشن هي فول فاهدي تمام طيب بالنسبه عندنا الكاتل ايه اكتر حاجات الناس اللي هي على البدل اللي هم الحاجات في الياز وفي الاراضي المفتوحه الحيوان ده بياكل اي حاجه موجوده مش محطوط بس سيت فول يعني مش خطه من المزرعه بتاعه البسيط مفروض له تيل او تطوره للبرسنتات الرشه والكلام ده لا ده هو اللي يهده. فممكن الارض لسه زراع فيها فيها اي منظر وبقايا تعمل منظر فراي لنا المنظر بتاعه في بعض الايه بعض الحاجات بتبقى تقدر في الارض فبسهوله بقى اول تشوفها تمام جاي ممكن كمان من من سرعه الاخر فيه تزاحم نقولك اقتصاديه ايه من ناحية العملية. الغاره ده مسهل خمسين ستين بار في المكان ففجول فجول هي هيصاره عايز بسرعة بسرعه تمام لسه لسه جوه بسرعة بسرعه عشان اشوف ايه هي الثانيه دايما تبقى عند اكتر بس هو بيت بسرعه وليه دايما بتا بسرعة فقولوا بسرعه قولوا لسه هتموا ده فين كبير ان هي دا دا يا سلام ااا ااا آآ آآ اسرار شوية ودي في الدوائر هي هي النظامها يعني 90 في حالات تبقى باري. في المية بالحالات في على الحال في كل كا تسرع على الحال عشان الراجل ده يتصل في كل على نقطة مو الفضيع فصل من كلام شوية كلام قالوا التليفون تجمع معلومات اول حاجة نهرون الحانة يعامل ايه? الحيوان يحاول ستعمل يعمل extension في تمام? لو تاكل تاني حاجة ايه? فيه فيه مش فهذي جدًا بلاقي بانظر لطيف بني بيمهدر في حيوان ممكن فرجم يصبر السفسطة ممكن يصبر السفسطة كمية الهواء في كامل على الايه؟ على الشيسك فعندنا reviews validation هي فيه يعني validation اللي هتعطون هون ليه من السيرات اللي الآن موجود تمام ثاني في fits اوف coffee الحيوان يعني كح كح هطول عايز الصور هذا خذوه يعنى الصوره اللي يجوز اختراعه تاني في رايح من ايه من الصوره عايز, عايز يبلع تافيش طبعا هلاك لما فين ده ما طبعا تشوف في او ديه فور البطي ايه ما موجود طبعاً لو هو الحجم صغير، احيانا في الناس يماسك في الكورتوري الكارتة ديش بتاعي لالكس يقول ده ايه? ده هو ليه فور البطي. لا. لازم ان له تيجي من تحت من الميدل المزانيك او من اللصب البارد المزانيك قدير من ايه بتاعي من كوزي كده. ولكن اعمل المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول ان هو المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول الحيوان ان ياخد ايه يقول نفس ان هذا المسجد يقول لك ان يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول لك مش هذا المسجد يعني مش هيتصل هذا المسجد او البارتكل اللي هو الحيوان خدها ما تظروش بقى يا دكتور تمام ممكن تبقى حاجه زي الاورج ممكن تبقى مثلا بتاع بتاع اللي هو خصوصا ده تمام ممكن يكون البوس اللي هو بتاع القرن ممكن يبقى يعني اي حاجه ممكن حاجه كده انت بتنظر تجري ولا بتعمل ايه على على الفراغ على الوقت دي دي كده حواليها عباره عن فيروس الايه من الاخر وتكون عامله ملففه ده كل برية امور. المتابعة الحياة السياسية تقول يا ادفك. ده بنصرى المصار المصارى تباين السيليشة مش خلينا نشاياهم ما بالعرض. المصارى كتير موضولة باية يبنز مكيول. اه لو حدر مروروث يارد يعني مروروث يارد مكان من كويس. لو واحد عام بسا من اليوم ايه? داش ولا تابع مجمعين لي لذلك قليل قوي جدا ان يحصل اسوشيال اكستراشن بالنسبه للبورصه فين ايه تمام طبعا الكاتب بتبقى اكثر الاعراض للقصص اكتر بروجيشن عن لان الكافل بتبقى ويد فولود دينيت والاريجا دي بتبقى الى حد ما فاسكين اكتر تمام فالترافيشن بيبقى صعب في القدر على الرص الرص في اي حاجه غريبه ده انت كده أي اي تحس هي يعني اوستراكشر او او الكلام بيبقى بالنسبة لأ بالنسبه لايه بالنسبه اسمات السوشيال اه السوشيال اسمها شوكي. تمام? او شوك. على شوك او شوكي. سي, شو سي او كي او جي اسمها شوكي. هي او فور يعني حصل فور كسمه. ايه, ايه, ايه حقا من الحصار البون ده اكتر حاجة يعني زي, زي مصفونا خاصة في الدوكة عن الكاد ان كانت الكاد اللي فيش هوكس اللي هي الشرطة اللي هي في السمك هو ده بيكون اكتر منسبة للكاب لكن منسبة للدوك بتبع عبارة عن البون ممكن طبعا نفون شيكي البون غالبا يعني العقل هو اكتر حاجة تبقى لوجيا لكن ما بيش نانع ان كان على حسب الكلام دي ما كانت فيه اللي هكوه عن مستهد في الشارع واحد مثلا ان يكون معاه في البيت هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا الكرة مثل هذا المكان فممكن هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل على المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل دي بينج واز دايما نيدلز شفناها من المنهج ده ابره بالفترة تمام النيدلز في ايه ممكن إيه ممكن إيه يبقى ممكن قلت لك ال الليزا حاجه ليزا ممكن نيدلز ممكن عندي كمان طبعا ده على ايه على ده حاجات ممكن على كده اضم الحاجات تكون فيه جيدا موجود في سولز يعني حاجه ستراكشر زي الستراكشر زي يعني دي يعني السوغه غازيه فبالتالي ممكن تبقى فول بارت الاكل يكون مارك من الفود تمام ويبدا يجمع ويعمل لي جمع حوالي الفايبر ويعمل لي نتيجه البروجينيا الكالومين اللي موجود في ايه كله فطبعا الكلام الاول حاجه انك لازم ممكن ال ال ال duration من دي يوم المشكله لحد صفر الايه فهو ممكن جاي القوه وكان بي مش عايز يأكل مش عايز يأكل لكن ممكن مش عايز كومبليت استراكشر باشر استراش تمام الأكل ضاع ياخد الأكل ويمده تمام تمامه ويجي يرجع duration تمام الموضوع ان هو يجي على مش هقول هو بيجي تمام اكسينشن على تمام مش يعني صاير قوي شبه زي حيوانات كبير لكن الحيوان ده دايما عامل ابرايد السيشن الحاله اللي يعني عبادة الممكن لها تباً موجودة عام نزل الم احسن حاجة هو ايه? مهم. الامسة ايه? الامسة ايه? الامسة ايه? طول في كالب وقوطة اللي احسن وسيلة باكسر ها لا رجعانه. لا عندي وعندي وعندي, وعندي فول حسه. موضوع, موضوع الإيه لكن بالنسبة للدوكة الرايم ده ان الفور الماضي بقى ليفن هيصرف اكس هنا اكس ري تمام فانت بتعمل ايه اكس او من خلال ان انت او بس بالنسبه بعمل اكس ري, إكس ري, إكس ري،, إكس ري. مش ده طيب التشخيص، ده دا ده دا الروس فمضارش انا مالي ساينس، امريكين مالساينز فمضارش انا دا والفول في بارشة مصراج مش مش في الحالة يمكن نعمل ايكس ايه نتنامل اندوسكو يعني ممكن نعمل اندوسكو دا الاندكية الماضي في مخمص الحاجات طيب الانسرار لسكون هيبقى اللعنة الانسرار على الحيوان زائد الايه زائد الى او الاكس ايه تمام بقالين طبعا ان تسكون المعنى في اي حاجة اه أو او ابر او يعني الايه كل تمام اه اه وانا ماشا قال بحية بل فانيكس حاجة كوصوميكس حاجة تمام عن في المنخص. فاي مشكلة وجودها في مهم جدا اللي هو ايه اللي هو الصمت. بعد اللي هو اللي مش, مش سهل. يعني سهل ليه الموضوع دايما بتبقى اخر تايم دايما بتبقى اخر تايم لان الكومبليكيشن بتاع السرجيكال انترفينشن او السوبرناس بتبقى اكثر يعني بتبقى اخطر من الاوبريشن موضوع اللي بيحصل اللي بيحصل الموضوع اللي ممكن كده عندي فيس ده او حاجات اللي هو بعد الايه بعد العمليه طيب ايه يعني يستخل. لازم. خلينا في كده تعمل ايه? تمام. انا عندي اه هتشوف الاول فرموالي فيه? هو مفروض الصباكة الاول الصباكة اللي هي موضوع حالا تبقوا جاك. ده دي ده حاجة كل دي اول حاجة ما ان انا ايه أعرف المية. اول المية مشكلة. لو هو او ما لكن الافضل من الافضل ان اكل وميه لان حتى الروايه ممكن يحصل دينشن جنوني يبقى ليه لانه مش بيعرف ان الحيوان فيخش على الضوء يعمل دينشن جنوني فاكل وميه اد ان انا اشيله من عند الحيوان طيب لازم ادي مصر اللكسيد يبقى اقول مفهوم القلب مصر اللكسيد يبقى مصر الكارت الجيال ده هى ادها زي اللذيذ تمام او اشوف اي حاجه مصر اللكسيد قل اديره بالنسبه لي واديك نسبه الحيوان بالنسبة لل لل انت غير هتعمل ايه هتدي جرعة نسجة او هتدي بين لو في المكان وفتحت الناوز الطاقة على وما لو ويا آخر هنا عندي جايين في نور هنا بيعمل جايين في الورد. الهند. بس هي انا شنو فوجي كده بقى بصوا ايه الأول بوشي الاول نصمره تي مره فيها مثلا مصر برافين. أو برافين. المكان المكان كله يبقى يعني ان الفورمات مش هيوصل ل ولكن يعني من وبعد كده ان انا اعمل ايه اعمل إيه ده ده هو على إيه؟ على كيس مشكلة فالصد ويوجده لأوروبة. كل مفضل ده عبارة عن حاجه نصرح. حد. حتة حد. وحكة اي حاجة بلاستيك في فالمكان. فكلام طبعا جي في الكيش. وعنى في الكيش. لو مصحكت طول ما فيش مش كيني كانت صنعي مش بتاك تاني صح? طول ما مش اهراك. بتهل بتهل. كويس. مشاكل ومعنديش كينة ايه? والتقرد هنال لو طار عن الهجرة الصيصة ده بقى ايه? اشوف طبعا الحالة عارفها اصلا الحالة وفاهم ان كان فيه فول الباضي وزينا في الكيش وهي ابن معاك بالخصة بقى هيسة. اه ممكن اصلا الحاجة ده هي متوقع الكيش ده بقى بتاع الهيه? اللي انتم ست بقولي لو طبعا تمام ايه? ده, ده اصلا هو ما فيها ايه ده اسمه ده, ده طيب ما فيش شيء أسرح. ده يعني في مقدار في مقدار في مقدار في حال اه انت هو انت انت لو ده كده بالظبط بالضبط يعني ايه؟ عملت الناس عمالة ايه قلت ايه انت اللي بس ان لما يعني سهل لا لا وغير فيه للجر طب في كوصة تانية يعني حتى لو واحد عامل لازم بيديه بيديه بصفر. مسحرك. مسحرك يوه عوضه معينا وقوضه معينا في التعاملن شان انا عم centreStation بنولاقة دي وقت. فهي قصة مش عشان جنبيي طاقية. مشي اعلى الهات جميي. ولا عشان اللي هو ايه؟ اللي اخطر. هي <تصفيق> اللي اخطر كمان في الم Legends. تعمل في زي المكان.φο experience وقصة معlever الله تدقي ايجاaa كده كده هو الواحد زي ما هو كده يعني زي اللي هو وطبعا ليه هنا ده اهوت عادي عالي ايه وده ايه وبيقدر يفتح يفك فانا ممكن يفتح وهو فاتح مفتوح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 على سبيل في بالنسبة في تمام? دي ممكن لو في لو, لو هي فوق لو فوق قريب. ان ايه اجيبه برضه بيه بروسيس؟ نعم في قطة ايه في من كانت العظم بتاعة الجول بتاعة المسحة فيه السكابور هنا إلا في فيلم قولوك فيلم اللي كان في هنا كان كانت في الأخر في السرباية البارد بتاعة دي بناء ناقل ايه المنامز. تفتح تبص تمام؟ تقدر بقص بركات تنين للطابق كده لا فوق يعني هو في اللي هو اذا كده ممكن ممكن يعني اللي هو اي يوم ده ال وهو لو هو نزل ده وعمل روز لا المكان تمام اربع في دي اسمها عايزك في الكوتومي بي ممكن اعملها من تمام اعملها من ستاندينج بوزيشن اندر سيتنج يعني انتوا شايفين معروفه برنامج الستاندينج بس انا ايه اعمل صيد للناطر صيد تمام بتعدي ايه النك طبعا هيبقى عند البايت بتاعي الايه الجيوجرافين هاجي تحت الايه الجيوجرافين قصيده كاسوت بحث على اربعه كيسه أو كيسة على ستاندنج سرفايفال وسبوتو تمام هي ممكن تتعمل كمان عملت صراحه السنه يعني الموضوع كان لكن انا شفت بحث تاني بيكون سيك وسترايد ولوجيك وظاهر. فهو بيفتح عليه يكون سهل يعني غير ما ضايع في ما يعني مش مش دماركيت لكن مقروض دماركيت لفهم بص طبعاً وفي الفون الماضي كونش كده تحت الاسكنة بيبقى هو البيض من بتاعه بيبقى هو البيض بسه من عشل بتاعه بيستش نبتعه عالية على الفون الباضي نفسه بنيش مساها في السنة لكن في الكنبل هنأيض الحيوان زي هيا بصدق على الداك واجه في الفينطر ايه همزيني الاول الحيوان طبعا عميله ايه انسيزيا لو هي الوقت اللي بتقليش انا في ايه? في اللاي في اللي في فيه. واجب تمام? في الكريمية بقى. انا بين اللي هو الكريمية والميدل ايه? برضه بقى بزان ايه? ااا ايه? لو هو ده خلاص العالم. صح? مش عايز بقى في المكان وبينسومة بتكون مش راضي ايه? بتقرمع الحالة لاتي لو يبقى كان سبب انك الايه الفاتحة ال6 صوص ايم تبقى صعبه شويه ودي ايه شويه في القصة القصه اللي ده محتاج انك تعمل صوره اه يعني ايه عشان الناس بتاعي على إيه؟ خلطت خلطت رجل السلسك إيه؟ السلسك إيه؟ هاي لو يبقى <تصفيق> اه ؟ خلاص ماشي ااا شايف اني كده انا مستعد للفلتر ليه الفلتر كده منذ ما يعني كنتوا مثلا حوالي 20 سنة خمس وعشرين سنة في السيرنو سقط بعد كده العنصر اللي هنا اسمها اسميه سيرنو مصر اسميه سيرنو هيوط مصر او مصر اللي هي ولابد العبارة مباني فتحة فتحة بلون دون كده بيجي ففتحة فتحة بلون ولا نبي نحكيش ده طب بص الكافنج بتبقى جوزه ابيض كده طالع طالع طالع على جهه الناجمركته لجوه سيب وواجهها على بين العضف فده دي دايما من اول من الترقي. عشان اجيب الاسلوب بس او اعمل ايه جاي بطرقيه على وان سايد يمين ولا يمين من تمام او ليفز اون سايد خالص على ايه على جنب وبعد كده هدى ان انا احس بايا لو الفول فول موجود قدامي ان ادفع بتحاول لما بداية من الحيوان تحس ما كان من فول البدر الانسيشن بتاعي لأقصي فينه يبقى لايه منه مع التراكية هرايق معدي وعامل زي هاي الاسس كده بالظبط اللي هو ريكارد الانشان دائم ومحسوس تمام؟ ما بسيش في فول البدر او مع التراكية تمام؟ وهم جاي فوطة فوطة صبيرة وهم جاي حشرها ده بين المسومة والنادي. يعني كايه معنات ايه? لو بلوة مسبونش كده و نجع عميها كالدواركيشن كده في, في المكان عشان لن يجع شرعة في مستقرس بساته. موجود قدامي لو هو عيش في المكان قدامي. من الافضل ان انا ممتعش عليه ست. المكان ده ايه? المكان صح? هو الفوتا عامل ايه اللي هو بتاع صح? مشروف. يعني مصورة وفيها قوس برشة. مصورة وفيها قوس برشة. قوس برشة ده يخلقها وعياها. ولكن في المكان ما تبقى زيها بلاها وعياها. هتبقى فحاول بقدر الامكان تفتح كيمياء كيميا لأوجودة للفوري المرض. لان الحياة في يوم تالي يوم يوم رمع يوم. يبدا المتقدمة يبدأ, يبدأ فيه تغيرات تمام? لان الايجا من البلاثة اللي يقول الى اين? شوية تسكينيا. تمام? في فما حتى لما هفتح وقاله انه هين جايبه معين. فهون جايبه رينيا موجوده قودة لكل البلد. وعنه بسشان بس حاجة عن بتاعه هو داخل سيم سيم او بالنسبة لي انكم داخل استومت من الاستومت والرومن والهندستن والكلام ده كله. اللي من اللي من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 الصوره معايا بالورقه يعني الصوره بالشكل ايه بتاع دي شكلها ايه اي ورقه اهميه تبقى ادجيتيشيا حاجه كده زي ورقه زي الورقه بتاع البقره كده حاجه الورقه الاول زي ما هيش الهولدنج الهولد الهولدنج لير توصولوجاس هي المصوص ديني هنا فيكس الهولد بقى الورقه الشكل الفنيه اللي هي اللي هي تخلي وتقول هعمل له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 لأنه عندي لها في قوة سوق دي حياتك تشيل لحياتك إذا ما عندنا فيها تنتيشة تمام؟ بعد ستروسة هبقوا الله نكمل الكثير صلاة مع الله فساك طمعتك في الوضع بقى وضعاتك في الوضع في ماذا تنمي كيف؟ عشان يعني أدان شرقات كده وكيفهم كده أنا روح في محضر أنا دخل وان خلاص هي الجزء اللي هو النهايه والاوراي في البادي كفا عليه بره في الصوره دي في على اساس طبعا الصوره دي انت مش عارف ايه اللي عند بتاع ده ده ويه ويه اللي هو اه في خطوط ولا اللي في خطوط طارئة يعني تمام؟ في خطوط ناشف نعمله المونتريشين انجين هو ده. اللي هو اللي الوسط هتطلع خطوط عشان نشاطي عملت ربع عقدة فيه? عقدة ربع عقدة وده بس بديهم وتروح جا تمام؟ اللي هو المونتريشين أو اللي هو أي جيل أي حاجة موجودة في الخطوط وتعمله بلينس معين. يعني طول ايه ايه القطرة دي? ميت? طيباً تسعين لليمية وخمسة. تسعين لليمية وخمسة سنتر. ويكون كيف حتنا كمان اللي حاتونة والواصل حد في صمح. ما ميكيش عميكه ورس متري. ميكيش اهلن مش كده الكيش. دي. لا أبغى يعني عادي كلهم هو ذي إيه خمسة خمسين إيه مية خمسة وعشرين اللي عمونا هي بمترين مية خمسة وعشرين سنتي مية خمسة وعشرين سنتي بمترين بشيل خمسة وعشرين سنتي خمسين سنتي مية يرجع من في الرؤيه بتاعت علني بعض الانفليشن ممكن يعمل اسكوت من الفاس عشان فوق البانيه يا عشان لو عندي كده سوجيرفشن بشوف دي ايه لسه هنا عامله خساين ده يعني حرام دي تمام والايرنا ديت او السكه او اللي حاجه اللي خدها هو او اللي هو الخمال ايه في الكرصون نفسه ولا في ايه فكره او سوجير ده بيعمل كده فدي بروبل انت اوفر فريشر للريزولفر وايه في هو فوق ده في كذا تحت الجلد او اي حاجه طلعت جوه هو اه طبعا تفو الماضي تمام? بعد ايه هبدا اعمل تروشة. اه دي كان يفوت حالة ايه. انا اتحفت بعض الهاتف الناس. بعد ايه ده هي معدية ايه ده ده هي معدية او زي زي. لا مش مفوت. ايه او تروشة ده بوس ده بوسو بوس سوم في في العشاء يعني مطلوب في ناس في ناس هنا لين نزل كوزك من سقف الدوحة موجود الصور على جهازنا الصور موجودة فيتو على موجودة ااا ويتوقع لنا طايرة وشوفوا واحد طار في الساعة اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين صندق او صندق مصر. ببقى صندق ايه? كلاسفات بتاعتي هتبقى او <تصفيق> وانت ما الور. انا لما بتاعك يكون هنا. اول داخل. هنا. ولكن هذا هو المكان ايه يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا من يجعل من المكان يجعل هذا المكان يجعل من المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا بناته خطرتك حيده من, من هتبع بره ومن داخل من جوه طالع وتقفل لو بدأت سنترا بس النود بتاع بس النود بتاعتي هتبقى ايه هتبقى بره لان عايز النود هي اللي في النوده مش هتبقى بره يبقى من اللي صح عشان طرف الاولاني مش هتبقى ايه يبقى جوه هم عادي ومن الاخر ومن بره الطاقه دي تاني وده اللي هو فوق بقى عامل من النود سكيريو من الزلون يصل واحد مليون تب توجه لو تلاك عشان لو أنا عملتها بارا. التنكات وتشيان. المسامات أولاً عشان موضوع الاستريليشن دول مقطعنا تبغاه عشان موضوع الداء أو الاستريليشن لا يصل في اللون التاني كلها الحاجة الثانية عشان التودمينيشن ما بين الاستريلش و Baghdad يعني إحنا تعودين تعودين لأي أول أورج في أي استريليشن أيهور في سميشن بخير ايه؟ ممتل؟ سمو مسكُرة مخير نابلة فهم جاي, جاي سلوزا وسلوزا وسلوزا وسلوزا وسلوزا وسلوزا واعمل ايه؟ انفرجل تعمل وترجع المسامات اللي تماما يحصل اي ريجيش لكن هنا انت اصلا مش فبالتالي انت عايز ترميل information. فايه منcake؟ انو نافجنا تاتجوه.givingح buenas جديد مايو كوسا ؟ و بناخد دي في الاثنين، وهو في الاننين هي الانبنين كانشيا اللي هتدي ايه؟ اللي هي الثانيه هتبقى المصدر ليه؟ ولا ولا دي بخيطها زي اللمب. بس مش هتنيه هي مش حاجه هي عليها في او المصروه هي هي هي دي كويس او ساميه كويس يعني هيفين كويس هم دول الاساس هم دول لو المصر حاجه بتخافها ايه كلام مش على مصر بس هيك في ويفتنس في ايه في مصر لو في اي ضغط في المكان ممكن يحصل حاجه زي غير التضله يا سوريشال ايه ضغط التضله مصر او مصر يعني, يعني ضعيفه وفيه ضغط على تمام يعني لو شفتوا ده في مشروع او في, في, في جينا نيسا ده في توكل في فيه ايه او راس ادينت او يجي اوبراي او فيلدا او باكواي الرا هو اللي هو الرا كاريت لو شايل اي انت ام مثلا او شايل اي حاجه في مكان او مان شغال عملية حاجة في النيت بيزنس في منطقه النك فممكن يعمل ايه كانون دول او كوميونيكيشن نيسا دايركتور طيب خلينا اسم في الحته دي ان انا قاعده اخيط نفس الخير سلسله عنصرنا في السوشيال ميدياج اخير ان وزود من اللي هينا عملناها سيره نصرنا في العضله والناحيه التانيه وهنقلب العضله هيصبح انفجر نعمل انفجر بس انت فيه ليها ايه حاصل تحت الخياطه ليها قوانين اللي هي ميجوز يبقى بعمل انفنتج اللي هي الثانيه عباره عن انفنتج ده يبقى في العضله سم الكنتينوس con مع الانفجار سم الكنتينوس العادي لما بقي افهم سجنس بتاع الوورد كامل فاهم داخل فيه كله وهنا وعمل غزه يوميه وكمل الكنتينوس صح ده سجنس كامل. لكن انا عندي نص اللي سجنس بتاع الوورد فاقصد بس اسمه الصين النص الاولاني خلت الوورد او الصبي وجوزه تمام ده سم الترابط النص التاني هو العظم نفسه ستا سم ايه سم الكنوس تمام بس عظم عن البرجة لدولة. تريبها كده. وبعنى ده لها بدأ ان انا اخيلت الساقطين الساقط وفاجأني اخيلت الاسكن. في ناس بتفضل في المكان ده عشان ما كانت او طب مكان ان يعمل دريل. يعني هي جايما نعمل هي يعمل دريل. الدرين ممكن يتعامل في الاسكن تحت الافيل ال... يعني في اه عشان طبعه في اسكن زيادة في ايه في جافة البرميلة. ممكن نعمل دريل انا اخيلت العضل. ونحط دريل وانا اخيلت ايه العضل نفسها. انا بايته عضل نفسها تبديبقى طبعا حيثة يعني ممكن بدروز ريال ابوك يبقى رابر ريال حيثة وفي من تمام؟ زي حتة يعني مثلا بس, بس هي لها كنا. منها حتة تمام؟ في في, في في في كده الروز دي كده الوضع كان هشيل كلمه معطله على بعضها وفيها في ايه ده الكلام اللي اتعرض ليه اللي هو اسمه ده اه تمام عارفين انت عامل ايه روف دي روف دي روف بس بلاسة. يبقى يعني. منها أخذها دي منها اللي من ايه من دي سموها دي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الشال انا دوت سحبه من سحبه لان يكون ما موجودة اي سيروس فيل او اي سكريشن هي أي هي ان هي تبقى عامله سيلف سكري زي جطر كان بنزلوا دايما عرفوا كانه زياده اصلا يوم كان عشان السكين سوتشر بكان كل دوت زي غاز مقلول زي غاز مقلول اللي بنفخوه بس الجيرعها عشان نور. صح الريوسه برافو دي قاعده يعني المفروض نقطه شايف شايف على السكهه اكيد يا كده عشان يعني بتتعاد و بتاعنا اللي في شجر الدريه بعد كده في الشطر وان التشنشن يحصل في الشره بعد ما هو في الشره السوشيال كسر السجير في السينوز دايما دائمًا خبرة الصبار على ايه ايه كمبيوت دايما في ايه ايه في الصعوبة مع هيد الفريق. البارع ودي من أفضل مشاكل موضوع اللي بيحصل بعد اللي... اللي هي المسجات الصبار.